حافظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآن عربياً لتذر أمة القرى ومن حولها، وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة.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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض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 الظالمين لهم عذاب أليم. ترَ الظالمين مُشْفِقين مِنْ مَا كَسَبوا وَهُوَ واقعٌ بِهِم، وَالذين آمَنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ فِي رَضَاتِ الجَنَّاتِ لَهُم مَا الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا ردة في القربة، وما يقترب حسنة نزيد له فيها حسنة، إن الله وفُور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإيش إلا يختم على قلبك ويمح الله الباطل فيحقق الحق بكلماته إن هو عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبووا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير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 فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله الخير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما وضبوكم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون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 سَوَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُنْفِقْ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى أم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن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 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ اليومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن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 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله, صراط الله الذي لقو ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمر